الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمان الأنبياء والمرسلين محمد محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعض فالسلام هذا مجلس في شرح الكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهكان هذا المجلس في ليلة الرابع من الجمادة الآخر للعام الـ من بعد الـ 4 لقد وصلنا إلى باب مجالة بالاستفقاء بالأنواع اقرأ انواع معنى الاستقاء اي طلب طلب القطير يعني طلب نزول المطر حتى يرضي الناس انقتهم ويطعموا مواشيهم ويخفف الضر والسين والتاء في لغة العرب بمعنى الطلب فاللست ثقاء طلب السقية واللست زراع طلب الزرق واللست رضاء أي طلب الرضاعة إلى آخرين وكذلك الاتعانة أي طلب العلم فهذه مادة السين والتاب تعني الطلب وتدوره حول الطلب فاللسل ضعو <تصفيق> بالانواع اي طلب السقية عن طريق الانواع و... والنوء او الانواع يزامه نو والانواع هي منازل القمر منازل القمر وكما قال سبحانه وتعالى القمر قدرناه منازله لتعلم عدد السنين والحساب والانواء في امور يعني كما ذكرنا تتعلق بمنازل القمر وبحركة الأفلاق فالذين يطلبون الطقية يعني يطلبون المطر منها فقد وضعوا الشرك <تصفيق> إما الشرك الأفضر أو الشرك الأفضر نعم فأما بالنسبة للشرك الأكبر يكون أن يكون شركا في الربوضية او أن يكون شركا في الولوهية كيف هذا فمن اعتقد أن هذه الأنواع هي تنزل المطر بزادها بغير قدرة الله أي أنها الفاعلة بنفسها من دون الله واعتقد هذا فهذا أسرك هذه الأنواع في ربوبية الله أسرك بهذه الأنواع يعني جعل هذه الأنواع شريكة لله في ربوبية لها نوع من التصرف كما لا يقدر عليه إلا الله فالذي يملك إنزال المطر والذي يملك تحريك هذه الأفلاك ويملك أن يمنع المطر هو الرب الخالق المتصرف وحده في شونها بتكاوز هذه الأنواء لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تنزل المطر من نفسها فهذا, فهذا الشرك الأول وأما من توجه إلى هذه الأنواع بطلب نزول المطر يعني مثلا كأن يقول القائد يا نو كذا وكذا عجل لنا نزول الأمطار وكما يقع النصارى في الصوامع وفيه الكنائز فينا يتوجهون إلى هذه الأنواع فهذا شرك أكبر في الألوهية أي في العذاب وأما بالنسبة للشرك الأصغر <تصفيق> هو أن يعتقد أن هذه الأنواع سبب لنزول المصر رضاية الله برد ولم يجعب الله سببا يعني هذه الأنواء ليست سببا لا قدرا ولا خرعا في ندون المقر وكل من اعتقد في شيء أن الله جعله سببا في حدوث قدر معين أو, او انه جعله سببا شرعيا ولم يجعله الله سببا ف... فقد وقع شركة الارض السبب يعني احفظه ذي كل من اعتقد في شيء انه سببا قدري او شرعيا ولم يجعله ضعه سببا لا قدريا ولا شرعيا فقد أشرك دياز السيء شركا أفغر <تصفيق> والشرك الأفغر طبعا هو دون الشرك الأكبر <تصفيق> فالشرك الأفغر يكون بجوملة الكبائس وهو على من أفول أهل هو اعظم من جنة الكبار العملية يعني الكبار العملية كالزنة وتشرب الخمس و... وكتعاطي الربة الشرك الأصغر أعظم منها وأخطر وأكثر إثمان الذي هو يتعلق بالتوفيق يعني يمثو جناب التوحيد ثابت ف... فهذا هو البطيل في التعلق بهذه الأنواع وهو هذا وقت سيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن قالب الذي أخرزه هو الشيخان أصبح بن عزالي مؤمن بي وكافر فأما من قال مضرم بنوضي كذا وكذا آه فذلك كافر دي مؤمن بالكوفر فقالوا ذلك كافر دي على التفصيل التي ذكرناه لها قد يحتمل الكفر الأكبر الذي هو الشرك في الرموبي أو الشرك في الألوبي فقد يحتمل الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر على حسب اعتقاد فلذلك علينا ان نحذر من هذا الفوز النوم الذي الذين تتفحصين من النصارى فتجد أن المسلمين او بعض المسلمين لجهدهم ان يترجمون هذه الانواع التي تاتي احيى احيالا هذه النصر الجويه اولا التي تكون في بعض التقاويم هذه نتائج وتجد انه يقول يعني مثلا الاسلام يقول البعض ان انه يشير اتى بجدعيده مثلا فيقول ان امسير هذا الثبر ما نحن في مثلا من هذا البرج الثدي مثلا هذه مقوله شركيه هذا يعتبر شرك اكبر إن كان إن أعتقد أن أمشير هذا قد جعل الله سببا ولم الله سببا كما بياننا معنا الشرك الأفغر ولكن قد وعفت قدر الله أن تحدث هذه الموجة من البر مثلا في شهر أمشير أو في شهر طوبة ها؟ هذه الأشهر القطية قد قدر الله أن تحدث هذه الشركة تقول قد قدر الله لكن لا تكون مثلا مثلا مجبوره على كذا او ان امشيره على كذا فتعاد شركا نظريا او شركا اضغاث فكما جاء الحديث لا تقل مضرنا بنوء توبه وكذا او اصابنا البرد بنوء طوبه او بنوء امشير لا تقل هذا لكن قل مضرنا بفضل ورحمه اصابتنا حاله البرد بقدر الله آه. لا تقل بسبب طوضة او بسبب الأنجير لا قل أصابنا هذا المرض بقدر الله هذا والمحفظ الذي يعيد الأمور أو يرجع الأمور إلي الأفضار الله إن الله هو الذي يتحكم في هذه الأشعر ويتحكم في هذه الأنواب ليست هي التي تنفعله بنفسها وليست سبباً <تصفيق> وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعونا عن مهزرة القول لله عز وجل وتجعلنا ربصكم أنكم تكذبون اختلف تأويل الثلاثين آية على قولين أول أول تجعلون رفقكم المقطوب بالرزق هنا أي العلم والوحي أي تجعلون هذا العلم والوحي الذي أمزل إليكم مصارا أو عرضة لتكذيبكم وهذا يخفر من الآيات السابقة هذه الآية في فورة الواقع فلا أكتم يكتف... الزموار لا ينهون وإنه لقصم لو... لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المظهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم فبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تترزقون تنزير من رب العالمين ما هو الذي نزل من رب العالمين الوحيد وهذا الحديث الذي أنتم تذهنون بس أو تذهنون فيه وتجعلون هذا الرزق اي الوحي الذي اندل عليكم عند الله سببا للتكذير يعني كلما جاءهم وحيوا من الله كذبوا به وترجع لهم ربطاكم انكم يتكذبوا وهذا هذا التأويل والذي يظهر في السياق الآيات كما قضح هذا الأعلامة ابن غسينين رحمه الله تعالى الثاني أن الرزق ولو المطر لأنه إذا أتاهم المطر من عند الله يجزه بفضل الله كما قال رسول في هذا الحديث قالوا مطرنا بله كذا وكذا قالوا مطرنا بفضل الله فهذا من تجديدين لله عبر ومن عدم اعقراطين بالفضل الله عليكم و وقعدوا يحتمل يعني ليس بعيدا والقاعده التي عليها المفسرون ان الايه التي يعني لا اكثر من لاخر او تحتمل اكثر من معنى ما دام يعني او ما الله لفظه بكل هذه المعاني فلا بد ان يفسر على كل هذه الاوجه يعني لا نغلب الوجه الاخر من بل هو يحتمل الاول ويحتمل الثاني وهي تصير <تصفيق> وفي حديث ابي مالك الاحراري قيس بن ربيعه النصار رضي الله عنه اا بين لنا صلى الله عليه واله وسلم ان الاتفقاع بالانواب هو يعزل افعال الجاهلية و تمناه علم الاتفقاع بالنزوم فهذا وإن كان ينشر في احدى النصارات الجوية هو من افعال الجاهلية فنصرات النصارات الجوية هذه التي سواء يعني في بلاد الكفر أو التي تكون في بعض بلاد الإسلام التي ترجع نزول الأمطار إلى نوع كذا وكذا ولا يرجعون هذا إلى قد الله فهذا يعطي من أفعال الجاهلية فالمسلم المحفظ إن كان يمزيع نصر ما دين نصرار فيقول يعني مثلا إن شاء الله يعني مثلا توقع أن يكون فيه مثلا مطر مثلا غدر بفضل الله يقول بفضل الله لا يقول بسبب نوع كذا وكذا هذا ولي التوفيق وقد عدى الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال الجهلية فقط الفقرة بالإحساب الذي يفتخر بحسابه ويتكبر على الناس بهذا يقول أنا من عائلة كذا وكذا أو أنا نسد يرجع إلى كذا ويفرد حسابه ونسابه هذا من أشعال التعليق وكذلك الصعر بالحساب الذي يطالب في نسب فلان او تنسب فلان بغايه حق او يلد او ينسن فلان او ينتسب للنسب ايضا ويطعم فيه فيه فقط في الذي يتزحم من ابيه وينتسب منه ومن ومن ثم جاء الاسلام بتحريم التبني حذا تبني محرم في شرع الاسلام ان الذي يتبناه رجل لا لا يفتح له سارا ينسبه الى نفسه ولا يدعي وارثا له شرعا وكذلك انياخ ويتعدم أفعال النسوة خصوصا في المناطق الشعبية كما يقال الأسف حتى الآن رجال المسلمين أن يؤذبوا إجواجهم وأن يؤذبوا بناتهم وأن يعلموهم هذا ومن لم يفعل هذا فليتحمل هذا الوثل الذي يضرب زوجته او يضرب ابنته تنوح غريعه على ابيها وعلى امها وتصف سيابها فقد شاركها في جهل النقال الجاهليه ف من هذه الامور الاربعه التي من امور الجاهليه وكتب الوعيد الشديد الذي ورد لهديه النائحة كذا الخديث وأما ما عزاه أبو طلس إلى ابن عباد أحنا قال بعضنا لقد طبق كذا وكذا منذ الله عندي الآيات فلأخصم المواقع نجوم إلى آخر التي قرأناها في كرة الوقاة فهذا لا يتكسر من حج ناجي لبنى عبادة رضي الله عنه <تصفيق> و عذرة وهذا جاء أجعني بتفصيل بخلال ما يجعلون مصنف هنا عند النسائح رجاء النسائح عبد الله تعالى آه. أن النعبات قال مفر الناس هل النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم فقال النبي صلى الله وسلم أصبح من الناس شاكرون ومنهم كان قال النبي رحمة الله وقال بعضه لقد طبق نومه كذا وكذا فنازل تأهيد آية فهذا إباده صحيح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقوما على ابن كما أوهبا مخلص في إراضي وعقوما على المعتاد وارفع مرفوعا كما فححه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى وارفوعا النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا سببا في مدولة هذه التي ستورة الواقع سيقرأ هذا البداية أفضل أما قرأت المدنة أفضل <تصفيق> أفضل أفضل أفضل في هذا الباب تتطرق المطلف <تصفيق> إلى نوع من الشرق الأكبر إلى نوع من أنواع الشرق الأكبر في العباد والشرق في محبة الله اهل السنة أهل الحديث والأثر من الطائفة المنصورة وفرقة الناجير الذين يثيرون على طريق السلف الطالح لا يثيرون على طريق جذب فلان وعلان ولا على طريق الفرقة الفلانية أو التنظيم الفلاني يعتقدون ويذبكون لله المحبة أي أن الله عز وجل يحب من هبابه المؤمنين ويحب المتقين ويحب المخصنين كما جاءت كتاب الله فصفة المحدة صفة ثابتة لله على الوجه الذي يليق به عز ليس من صفات اللقص بلية من صفات الكمال أنت تعتقد أن الله يحب من عبابي كذا وكذا والله لا يحب الكاثرين ولا يحب المناسقين فمن صفات الله أيضا أنه يبغض الكاثرين ويبغض أهل البدع والأهوات الذين ابتدعوا في دين ما لم يأذن به ويبغب المتحذبين الذين قرقوا بنا وما كانوا شيعة كل حزب مما لم يطرحون يبغب كل هذه الأطاع ويحب الموحدين الصادقين المؤمنين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن, ومن صار على نجيم آه فنصدد كفض المحطة لله نعم و من النافذ من يتخذ من دون الله أندابا يفرجونهم كحب الله <تصفيق> النبط أي النظير والشريف فمن الناس من يتخذ من دون الله شراجات ونظرات لله يحبهم كحبه لله وهذا حال المشركين في كل دمن المشرك يحب من يعبده مثل حبه لله فالنصارة يحبون المسيح تحب الله واليهود يحبون حزيرا أو هوسى الله وبعض جهل المسلمين ممن وقعوا في الشرك الأكبر بجهل أو عن عم يحبون حفين وزينب والبدو تحب الله والبعد يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله من الشركة الأجبر الذي لا يحفره مرضه بالتوبة أما المؤمن الموحد لا لا يعادله بالله أحدا في المحبة أو. لا الرسول صلى الله ولا غير الرسول أو. يعني لا يقول لك يحب الرسول كمحبة الله تثوية الرسول بالله في المحبة من الشرق الأكبر بالأنت تحب الله أكثر من حبك للرسول كل إن كنتم, تحب. كل إن كنتم تحبون وما تتبيرون يسببكم الله يعني الدليل على محبة الرسول أن تتبع الرسول هذا دليل على محبة الله ولكن لا تعتقد الرسول في الرسول سفاة الانهية يعني لا تعتقد ان الرسول يسمع الضعاء او يسمع الاستغاثة لا تقول ماذا بيا رسول الله ولا تعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم إيه كما يعتقد بعض المتخرفين من غلابة متصوتة انه هي رارة في كل مكان يعتقد أن الرسول يطلع عليه كل مكان سوى الرسول بالله جعل الرسول في مرتبة الله هذا <تصفيق> الرسول بشر وقد انتقل إلى حياة الضرق لا يرى سجأا من أحوال هؤلاء الناس ولا يعلم شيئا عن حالنا إلا بأن أعلمه الله الضابع يعتقد ان الرسول مثلا كان يتطلع عليه يتطلع عليه في كل وقت هل الرسول صلى الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم يذنب كلامك المسلم يسمع ضح هذا شرك في الايه في الالوهيه ف انت محب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لأي مخلوق نعم ولكن لا تسوي بين محبتي وبين محبة الله ومن الناس من يتعيب من يكون الله أنجادا أن يحبونهم في حب الله أي يحبونهم يعني يحبون الآلهة التي أسرقوا بها كحبهم لله هذا القول الأول والأرجح ونفي القول الثاني أنه يحبونهم أي يحبون آلهتهم التي أسرقوا بها يعني يحبون المسيح يحبون الرسول يحبون الحسين يحبون القبر والمقام الكلامي كحب المؤمنين لله <تصفيق> والذين أعملوا أشد حبا لله إن المؤمنين الصادقين قد جرهوا المحبة الكاملة لله وحده لم يعزلوا بالله أحدا أجعلتاني لله ندا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يكون ندا لله نزام إن شاء الله للحديث الضقية الدرس القاضم وننتظر بعد الأذام إلى, إلى الرب على الشيعة إن شاء الله تعالى الله وعلى آله وإفقاه وسلم الله أهلا بعد الأذام